السلام عليكم والصلاه الحمد لله افشى الله ان الله شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغسى منهم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله أقر فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة كل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد طولا نذكر بسنة من آجة السنن في ليلة الجمعة وهي اكتار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجفر من الصلاة عليه في يوم الجمعة فإن صلاتكم عرضة عليه يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه فإن الله يصلي بها عليه عشرة ومن قبلها قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وصل الله على نبينا وعلى آله وصحبه السلامين هذا أولاً ثانياً إن شاء الله موعدنا الليلة مع محاضرة هي الخميس أو السادسة في الكلام عن العقيدة ورأس مال طالب العلم هو الاعتقاد فنحسن اعتقادنا بالله في الله بأسمائه في صفاته نعرف أصول التوحيد ونحظر من أمور الشرق لأن الإنسان في الفروع مثلا في مسألة الصوم أو الصلاة أو ما ذلك الخطأ أو فيها قد يكون خطأ هينا أما الخطأ في مسألة اعتقاد فهذا هو الجرح الذي لا يندمل فهذه الأمور جراحات ورب جرح وقع في مقتل فالإنسان لا يحضر. من الأمور الشركية إلا إذا تعلمها عرفت الشر لا للشرر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه وذلك في يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه اليوم بإذن لا تبارك تعالى الكلام عن تكملة منهج إمامنا الشفعي في العقيدة واليوم نقف مع مسألة مهمة ذكرها إمامنا في كتابه أولا نؤصل لهذه المسألة نقول أولا أعلم رحمكم الله أنه من الأصول التي بني عليها دين الإسلام أصل من الأهمية المكان هذا الأصل ترى الشارع قد تم به في قضايا عدة. هذا الأصل هو سد الضرائع وعلى السلام وعليه سد الضرائع بمعنى أن الشرع قد ينهى عن الشيء لا لذاته ولكن لما قد يترتب عليه النفاسة إذا فالقاعدة تقول سد الضرائع واجب ومعنى سد الضرائع سد كل السبل التي تخضي إلى حرم الله سواء كان هذا الذي حرمه الله إما في باب الشركيات أو في الكبائر أو في المعاصي وما شبه ذلك فالقاعدة تقول إيه سد الضرائع واجب ولما كان التوحيد فرضا على كل مسلم كان فرضا واجبا على كل مسلم، وكان هذا الواجب الذي هو التوحيد لا يتم إلا بترك الشرك، صار تعلم محضرات الشرك واجبا على كل مسلم، لما؟ لأن القائلة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمرة الأخرى لما كان التوحيد فرضا واجبا على كل مسلم، وكان هذا الواجب الذي هو التوحيد لا يحصل إلا بسد كل الصبل المفضية إلى الشرك هنا جاءت قاعدة سد الذرائع واجب لخماية جناب التوحيد وهذا نراه في أكثر من قضية يعني مثل الحلف بغير الله هذه قضية ذكرناها في المحاضرة السابقة نهى الشارع عن الحلف بغير الله سدًا لذراعة الشرك سدًا لذراعة تعظيم بغير الله نهى الشارع عن الصلاة المساعدة التي بها قبور سدًا لمسألة تعظيم الأولياء ومن هذه المسائل مسألة نتحدث عنها في محاضرة اليوم تندلج أيضا تحت مسألة سد الضراء عواجي وهي مسألة الاستسقاء بالأنواع مسألة إيه؟ الاستسقاء بالأنواع محاضرة اليوم بإذن الله تبارك تعالى لها عدة محاضر كما تعرضنا في كل محاضرة نذكر محاول المحاضرة نذكر عناصر الدرس معايا كده ففي درس اليوم عده محاور المحور الاول معنى الثقه بالانواع العنصر الثاني قول ايماننا في هذه القاعده المحور الثالث الحكم الشرعي الحكم الشرعي لمن استطقى بالأنواق وتفصيل ذلك ثم الرد على الشبوحات وراء كده في غياب اليوم كتير جدا هذا السلطة التي اعتقد هل يصح التغيب عنه بهذه الاضحة انا هو يعني ربنا وبدك في الثقلة ان شاء الله اصلى الله ايام فعبت الى الله يوم يشتك فبنقول اولا العنصر الاول معنى الاستثقاف بالانواع العنصر الاول معنى الاستسقاء بالالوان اولا كلمه استسقاء ذكرنا من قبل ان الكلمه اذا بدات بالالف والسين والتاء تفيد طلب الشيء يقال فلان استقال اي طلب ان يقال فلان استخرج اي طلب ان يخرج له شيء فلان استاجر اي طلب أن يؤجر دارا. فكذلك هنا. فمعنى الاستسقاء السمتاء ها هي طلب السقيا معنى الاستسقاء طلب السقيا طلب الماء. سواء كان ماء من ماء المطر، ماء بئر، ماء بحر. فاستسقاء هو طلب السقيا الاستدخاء بالأنواع الأنواع جمع نوء يبقى الأنواع مفرد ايه نوء ما هو النوء؟ النوء لغة من ناء الشيء إلى ظهر وطلع ناء نون ألف ها ناء الشيء أي ظهر وطلع إذا ظهر ففرع ومنه في الحديث حديث. الذي قتل تسعة نسعين نفسا فأتى عابدا قال لأجد لك توبة ثم أتى فقدر وأكمل به ثم أتى عالما قال وما لنعنك توبة إذا بالأرض كذا فلما ذهب إلى أرض التوبة جاء في الحديث فأدركه الموت فناء بصدره نحوها أي نحو أرض التوبة ناء بصدره، والمعنى أنه توجه بصدره وتقدم بصدره إلى أرض التوبة، فالنوع من الطروع والظهور، ومعنى كما ذكرنا أن النوع هو ظهور الطروع. ومع علاقة ذلك بالاستثقاء نقول كان في العرب في تعتقد أن نزول المطر له علاقة بطلوع النجم والنوء والنجم يسمى نوء لأنه ينوء يظهر ويصفع على الناس فكانوا يعتقدون أن يربطون بين نزول المطر وبين ظهور النجم الفلاني يقولون إذا نزل المطر يقولون صدق نوء كذا إذا نزل المطر قالوا إيش صدق نوء كذا فيعتقدون أن ظهور النجم الفلاني وتحركه مثلا فيسبب سقوط المطر وكانت هذه من الأنفاض الشركية التي نهى عنها الشارع قولهم صدق نوء كذا والأسف هذا الكلام يعني نسمعه في ذي أو يقولون نوت كذا ونوت فطرى مثلا الملازم والأجنتات اللي السنوية بيكتب فيها قائمة بالأنواء على مدار العام يقولون نوت المكنسة نوت مش عارف إيه نوت ف... فكان في الجاهلية إذا, إذا سقط المطر يقولون صدقاء نو كذا إذا انت نقول أصل النوء فالنو عنده هو النجم فسمي نوء لأنه يظهر ويطلع ويطلع على الناس كان هذا ابو بكر في الجاهليه مساله قولهم صدقه له كذا والسرقه بالانواء لذلك حسان يقول في الحديث اربع في أمتي من امر الجاهليه لا يتركونها قال الفخر بالأحساب وطعن في الأنساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميت الحديث عند مسلم. وقال الاستقاء بالنجوم سواء النجوم عليه والكواكب ونلحظ أن هذا يعني سببه تعظيم الكواكب لأن أصل الشرك في العالم أصله يعود إلى تعظيم الأشخاص أو تعظيم الكواكب والنجوم. كانت هذه يعني عقيدة عند قوم إبراهيم، لذلك لما نظرهم لما رأى الشمس رزقها، قال هذا ربي رأى القمر رزقاً، قال رأى الكوكب، رأى النجم رزقاً، فكان ينظرهم بالحج حجته بالحج. إذن فكان هذا أمر معروف عند الجاهلية فمتى قابل أنواع؟ يعتقدون أن ظهور نجم كذا ها واختفاء نجم, نجم كذا يسبب سقوط المطر وعندنا في حديث أحمد حديث يرويه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح الفجر بالحديدية في عام الحديدية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصاف أقبل على الناس فقال هل تذرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم قال أي لا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. كوكل وقفة يسيرة مع الفاظ هذا الحديث حديث عند أحمد وعيضا في رؤية عند النسائي بإجازة نقول يقول الراوي. الصحابي جعفر خالي بن زيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديثية في إسر سماء أي كانت صوت الفجر هذه صوت الفجر اللي كانت بعد أن نزل المطر فمعنى إسر سماء أي بعد سقوء أي بعد سقوط المطر والمطر من أسمائه يسمى سماء لأن المطر له أسماء كثيرة من أسمائه يسمى سماء قال عز وجل يرسل السماء عليكم مدرار، أي يرسل إيه؟ المطر والمطر يسمى سماء لأنه ينزل من العلو فالسمو سمى الشيء إذا على، فيسمى سماء لأنه ينزل من العلو نسبة إلى المكان كما يقول مثل فلان المكي. نسبة مكان فلان البصري فلان المصري فلان العراقي ها فيقال سماء لأنه ينزل من السماء نعود للحديث فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم للناس هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة وهذه من أساليب التشويق أن المعلم قبل أن يطرح المعلومة يبدأ حديثه بسؤال وهذا طراه كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا هل تدرون من غيرك هل تدرون من المفيس هل تدرون من القوي فيكم إلى آخر فهنا فلما بالتشويق والسعليين لأن معلومة إذا جاءت سهلة تذهب أيضا سهل أما إذا جاءت بعد استبار وتنحيص وسؤال فتثبت الذين. فيقول صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ماذا هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة فيها دليل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء فكلامه يقع في وقت معين. لكن ما يقول أن, أن الله كلامه قديم من الأزل ولا يتجدد بل كما قال شيخ الإسلام عن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني الكلام كصفة الله تتصف بها من الأزل لم يزل ولا يزال هذا معنى قديمة النوى. حادثة الأفراد يعني في وقت ما يقع كلام معين يعني متى قال يا موسى إني أنا ربك هل من الآزن يقول ذلك قال ذلك لما جاء موسى من قاتله أكلمه ربك متى قال أصبح من عباده مؤمن وكافر يا عام الحديدية ده معنى حادثة الأفراد يعني أفراد الكلام هنا قال كذا. في عصف قال ها كذا في عصف أيه قال لما نذر عليه جراد من ذهب ألا ماكن أهليتك عن ذلك الله يتكلم متى شاء أما الكلام كصفة متصل بها من الأجل حاضر الشخص الأسلام بيقول عن صفة أن الكلام أنها قديمة النوع يعني قديمة النوع يعني الكلام كصفة يعني مثال هل الإنسان ولد متكلما؟ لا إنسان لم يكن متكلما اصلا ثم خلق ثم بدأ يتعلم الكلام أما الله فله المثل الأعلى ليس كم شيء فهو يتصف بالصفة من الأزل الله ليس مثلا حشان يكون إيه غير طالع الكلام ثم تعلم الكلام لا الله من الأزل يتكلم ومتصف بهذه الصفة من الأزل كأصل الصفة أما معنى حادثة الأفراد يعني إيه؟ معنى الأفراد اللي هو أحد الكلام بمعنى نقطة مثال أنا عندي مثل فصل ها؟ الصف الأول في المرحله الثانويه هذا يسمى النوع اللي هو الصف الأول في الصف الأول هذا فيه عشر طلاب هؤلاء هم الأفراد أحمد غير محمد غير مصطفى غير إيه لكن هم ما يجمعهم إيه أنهم في الصف الأول لكن هل هؤلاء شخص واحد لا دول الأفراد متعددين فكذلك والنزل على الكلام الكلام كصفة الله يقتصد بها من الأجل لكن أحد الكلام يعني أحد الكلام أفرض الكلام أفرض الكلام أنه في وقت معين قال لإبليس أخرج منها فإنك رجيم متى قال ذلك لما عصى إبليس أمر الله متى قال متى أمره ادم برجوث من الجنة هل لما خلقه؟ لا قال له لما أكل من شجمه حوام متى قال يا موسى إني أنا ربك؟ لما جاء موسى عند الميقات أهل البدع يقولون أن الله صفاته لا, تجدد لا تتجدد يقولون هو من الأزل يقول يا موسى يا موسى إني أنا ربك وأهل السنة يقولون أن أو الصفة كصفة متصف بها من الأزل ولكن يتكلم متى شاء وقت ما شاء ويسكت إذا شاء وصفة السكوت أيضا ثابتة لله يتكلم إذا شاء ويسكت متى شاء فمعنى الأفراد يعني يعني الأفراد أفراد جمع فرد يعني هنا قال كذا وفي في وقت معين قال كذا أو في وقت معين قال كذا أهل البدعي يقولون إذا وصفنا أن الكلام حادث إذا يفهم من ذلك أن الله لم يكن متكلما ثم طرأت له الصفة وهذا فهم خاطئ لما؟ لأننا نقول أن الذي هو حادث ليس أصل الصفر الله من الأزل يبتصف بالكلام أما الذي هو حادث الذي يحدث في وقت معين ليس أصل الصفر إنما الذي يتجدد هو أحد الكلام وهنا يقول اتدرون ماذا قال ربكم الليله قالوا الله ورسوله اعلم هنا فوائد الفائده الاولى أدب الصحابه الانسان اذا كان لا يعلم لا يتكلف وما انا من المتكلفين لا يتكلف ما لم يعلم يقول الله ورسوله أعلم يحيل إلى الله ورسوله لأن الإنسان يحظر أن يتكلم على الله غير علم وأن يفتري على الله بغير علم إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون الإنسان في مسألة الصرايم بالذات لا علم يقول لا علم يسلم وكان المصعود إذا سئل عن أمر يقول لا أدري والحمد لله على لا أدري لما يحمل الله على ذلك لأن كلمة لا أدري صغيرة جدا بمعنى إيه؟ الإنسان إذا تصدر في الناس وإذا سئل يستحن يقول لا أدري ماذا سيقولون؟ يقولون لا يدري فقال يتكلم بغير علم خشة أن يقول لا أدري وهذه مصيبة المصار لما جاء رجل شد بحاج إلى مالك وسأله عن نحو أربعين مسألة فأجاب منها أجاب منها مالك على أربعة فقط من أصل أربعين وخال ماذا أقول لهم أرجع إلى قوم فأقول سألت مالكا عن أربعين مسألة فلم يجب, فلم يجب إلا على أربع فقط ماذا أقول لهم قال له مالك قل له قال مالك لا أدف ونصف العلم لا أدف قالوا الله ورسوله اعلم وهنا مساله مهمه كلمة الله ورسوله اعلم البعض قد يستخدمها في كل امر يسأل مثلا هل رأيت هل أحمدت المسجد الآن يقول الله ورسوله أعلم هل غاد رمضان يقول الله ورسوله أعلم وهذا خطأ الله ورسوله أعلم هذه تقال في أمور الشرعية لا أمور الكونية حينما نسأل مثلا ما حكم من جامع بناسية في رمضان هذه مسألة شرعية نقول الله رسول الذي لعنى يقول الله رسوله أعلم معايا أما في أمور الدنيوية المستجدات فنقول الله أعلم غدا رمضان الله أعلم غدا سنذى الله لكن الأمور الحادثة من أمور الدنيوية هذه هذه أرزوه قد مات وهو لا يعلمها صلى الله عليه وسلم بل كان في حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول أنتم أعلم بأمور دينكم فكيف بعد موته فكلمة الله ورسوله علم لا بتو... لا يعني تقال تقال في كل مقام في كل مقال واضح كذا فأنا سلم لا يعلم ما حدث بعد موته نسلم قد مات إن ميت وأنهم يتوه بذل نوعية يت يوم القيامة يرى الناس من أمتي فيقولون فيقول أمتي وماتي فيقول ملاك صحقا صحقا لهم إنك لا تدري ها ماذا أحدثوا بعدك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعد إذا كلمة الله ورسوله على الناس وقال في كل شيء واضح يا جماعة وأيضا من الأمور الشائع مثل إنسان مثل عمل فعل عمل خير فتح مثلا شيئا أو صنع عمل من أعمال الخير ها يضع على فتة يكتب فيها قال تعالى وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه أمور شاء عندنا جدا وهذا أيضا من الخطأ نعم الله يعلم عملك والمؤمنون الذين يرون ذلك يشهدون لك بالخير أما الرسول فلا يعلم مثل هذه الأمور وكم من آيات تستخدم في غير موضعها وكذلك من ايات تستخدم في غير موضعها الله ورسوله أعلم وقل اعملوا فسار الله عملكم نعم ورسوله لا الرسول وثم تفسير هذه الآية عند البخاريين من قول عيشة أن هذه الآية لا توجيه وقول فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون أي أن عملكم هذا سوف لا يقبل إلا إذا كان موافقا لأمر الله وإلا إذا كان موافقا لسنة النبي ولما عليه اجماع المؤمنين. وصلت كده؟ وقل يعملوا فسار الله عملكم ها أي سيقبل إذا كان موافقا لأمر الله ولسنة النبي وما عليه عمل المؤمن. تفضلوا على ذلك إشكال مهم. هنا كان الصحابه فلما يقولون الله ورسوله أعلم فيقررهم فيقررهم النبي على ذلك ولا يمكن عليهم هم يقولون الله ورسوله أعلم وين إشكال حتى يمكن عليهم الإشكال أنهم جمعوا بين الله بين الله وبين رسوله في صفه العلم لا ولا يمكن عليهم في حين أنه أنكر عليهم لما قالوا شاء الله وشئت يا محمد هنا قال أجعلني جعلته لي الله نداً قولوا ما شاء الله وحده ولا ده الاشكال في كلمة الله ورسوله هو علم كان يقول على ذلك هم يقولون الله فجمع بين الله وبين رسوله في صفه العلم أما في صفه المشيئة لما قالوا ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجعلتني لله نداً مساويا نظيرا سميا ها قل ما شاء الله وحده فكيف نجيب عن هذا الاشكال السلام عليكم الصوت عجر لسه راجع كده سؤال بنقول ان بنقول الاشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم قولهم ما شاء الله وشئت كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فكلا يمكن عليهم ويقول صلى الله عليه وسلم القائل أجعلتاني لله مدا قل ما شاء الله وحده في حين أنهم كانوا قلون الله ورسوله أعلم ويجمعون بين الله وبين رسوله في صفة العلم ولا ينكر عليهم ذلك فكيف نجيب عن ذلك الجواب عن ذلك من وجهينا سوف اذكر وجهين وتقولون هذا هل هل, هل هل الأمر واضحا في إشكال؟ الجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه فارق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني. ففي قولهم الله ورسوله أعلم هذا أمر شرعي. الله عز وجل يعلم وعلّم منه رسوله صلى الله كان عالما بالأمور الشرعية فيصح أن نقول الله أعلم ورسوله لأن الناس لما علمه ربه وعلمك ما لم تكن تعلم ها وكان فضل الله عليك عظيمة فالأمور الشرعية العلم الشرعي ها يقول الله ورسوله أعلم أما في المشيئة فهذا أمر كوني يكون لله وحده لذا قال لهم قولوا ما شاء الله وحده لأن المشيئة تكون في الأول وفي الآخر إلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الجواب الثاني أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليهم قولهم ما شاء الله وشئت ها من ذلك سد الذريع فقط وأحمد وحمد جانب التوحيد بمعنى إيه بمعنى أن الأصل العام أنه يجوز أن نقول ما شاء الله ها ثم شاء فلان لأن الإنسان له مشيئة وما تشاؤون إلا أيا شاء الله وما تشاؤون إلا فأثبت مشيئة للإنسان أما نهيه صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولوا ما شاء الله وشئت وقال لهم قلوا ما شاء الله وحده فهذا ليس نهي تحريم بل سد للذريع وحمد جنب التوحيد بدليل أنه قال في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان يبقى إيه ثم تحريب ترتيب مع التراخي إذن هو أغلق بابا وفتح بابا آخر وهو إيه أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان اذا كيف نجمع بين قوله قول ما شاء الله وحده وبين قوله قول ما شاء الله ثم شاء فلان نقول قوله قول ما شاء الله ما شاء الله وحده هذا ان باب سد الزريعة وحسن الماده وإلا فيجوز أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان يا نبينا صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد فهو نجوز لهم أن يثبتوا ما شاء للخلق للمخلوق ولكن بحرف إيه؟ ثم ورح كده نكمل ولا في إشكاله الإشكال واضح واضح تمام نأتي إلى قول إمامنا الشافعي رحمه الله في مسألة الاستفقاء قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وامي عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذه معاني قال وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزة الحدوية قال الشافعي هذا وهذا التالك من, من تاب الأم وأرى معنى قوله الله أعلم من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك إيمان بالله لأنه لا يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل قال وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعلون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نو فذلك كفر كما قال صلى الله عليه وسلم لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا قال فأنا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا بوقت فإنما هذا كقوله مطرنا في شهر كذا وليكن هذا كفرا قال وغيره أحب وغيره من الكلام أحب إلي منه قال الشفعي وحب أن أقول مطيرنا في وقت سبا هذا نص كلام الشفعي رحمه الله ذكره في الكتاب الأم ولنا معه وقت مهمة وهي مسألة الاستقاء بالأنواء وحكم ذلك كما ذكرنا أنه كان معاداة العرف الجهالية الضبط بين نزول المطر وبين حركة النجوم والشواك لذا رأى مسلم حديثنا عن باس أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صدق لو كذا صدق لو كذا وقال صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاك المكاتب قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم صدق لو كذا فنزل قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لقصر لو عظيم إلى آخر الآيات وفيها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذه الآي فِي في الْمَطَرَ ينسبون المطر إلى رِزْقَكُمْ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون رزقكم. ما معنى رزقكم؟ على قيل رزقكم أي المطر المطر رزق يكون معنى الآية تجعلون هذا الرزق الذي ساقه الله إليكم تجعلونه بسبب النوع وهذا كلام باطل لأنكم نسبتم المطر إلى النوء فهذا من تجذيب هذا الرزق الوضع الثاني في كلمة رزقكم أي تجعلونه حظكم من الإيمان كل إنسان له حظ من الإيمان بقدر تعلقه بأصول التوحيد فيقول المعنى وتجعلون رزقكم أي حظكم من الإيمان بالله أنكم نسبتم النعمة لغيره ولا خلاف بين التفسيرين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا من كفر النعمة ألم ترى إلى الذين بدلوا ها نعمة الله كفرا فكفر النعمة هذا من الأمور التي حرمها الشالح فكفر النعمة هو من الكفر الأصغر لأن الكفر قد يكون كفر بالله وكفر بنعمة كفر تجريب كفر إعراب في الحديث النساء يقول للنساء تصدقنا فإني تكون أكثر أهلنا قال تكفرنا فقلنا نكفرنا بالله قال لا تكفرنا العشير كفر النعمه اذا بنقول ان مساله الاستقاب الانواع ما حكمها على حالات مساله كفر النعمه مساله حكم الاستقاب الانواع على حالات اولا حاله فيها يكون الاستقاب الانواع يكون شركا اكبر وهي من يدعو النوء أي النجم يدعوه لينزل المطر يعتقد أن الذي يعلم وقت نزول المطر بل الذي ينزله هو النجم هذا كفر أكبر بالله عز وجل يدعو النجم أن ينزل المطر يعتقد أن النجم والكوكب هو الذي وذبت نزول المطر فهذا شرك أكبر شرك في الألوهية شرك في الربوبية شرك في الأسماء وصفات كيف شرك في الربوبية؟ لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله اللب الذي يدبر يرزق يخلق فالذي اعتقد أن النوع يخلق المطر ها هذا شرك أكبر في الربوبية وأيضا شرك في الألوهية لأنه يدعو المطر يدعو النوع أن ينزل عليه المطر وهذا شرك بالله عزيزي شرك في, في الألوهية فالدعاء عبادة لا يكون إلا لله ولا تدر من دون الله ما لا ينفعك ولا يتوق فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وهذا الظلم زمل أكبر الشرك إن الشرك لظلم وعظم وإيضا هذا الشرك في الأسناء والصفات لما؟ لأنه يعتقد أن المطر وأن النوع يعلم وقت نزول المطر فأضافت المطنعين إلى النوء وهذا كفر أكبر لأن الله هو الذي يعلم وقت نزول الغيث المطر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب هذا وما تدري نفس بأي أرض؟ ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتح الغيث خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما في غرم إلا الله ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله ولا يعلم ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله ولا يدري أي بأي نفس تموت إلا الله وما يدري أحد متى يجيء المطر هذه المهاتحة الغيب الخمسة فكل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الاكبر وصلت كده يا ها الأولى الحالة الأولى يكون فيها أن يعتقد بشكل الزرق كما الأكبر كما ن�지 أن يعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر وهو الذي يأتي بالمطر ويعلم وقت نزول المطر ويدبره وينزيره هذا من الشرك الأكبر الحالة الثانية يكون فيها شركة الأصغر أن يعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر ويعلم وقت نزول المطر ولكن يعتقد أن النوء سبب يعتقد أن النوء سبب بمعنى أن ظهور النجم الفلاني يسبب سقوط الأنصار وهذا شرك أصغر لأن القاعلة أن من اعتقد في سبب ما شرعه الله سببا وقع في الشرك الأصغر لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يالم به الله فالنجم لا ينزل المطر النجم ليس سببا ها؟ لذلك قولهم مطرنا بنو كذا هذه باء سببيه عندهم. يبقى عندما نرى ان النجم سبب يقول مطرنا بنو كذا يجعلها يجعل باء سببيه الحالة الثالثة من يربط بين النجم ظهور النجم وبين المطر علاقة وقت فقط يعني أعتقد أن النجم لا نزول المطر وليس سببا ولكن بالاستقراء علم أنه إذا ظهر النجم الفلاني هذا يلازمه نزول المطر علاقة توقيت فقط علاقة توقيت فقط يعني مثلا نوع من رجل يقول ااا أنا هذا الرجل وفي كل يوم في الساعة الخامسة يأتي فيقف عند القطار في كيف علمت ذلك قال هذا أمر عندهم عنه من سنوات في كل وقت كذا يأتي في الساعة الخامسة فيقف عند مثلا فهذه علاقة توقيت فقط لا اعتقاد في مطر في في ن في أنه ينزل ولا سبب ولا نشاء بل علاقة توقيت فقط هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في مسألة توقيت فقال إيه؟ قال فأما من قال مطرنا بنوع كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فذلك قوله مطرنا في شعر كذا قال ولا يكون هذا كفر وغيره من الكلام أحب إلي يمني قال وأحب أن يقول مطيرنا في وقت كذا إذا الشعيب يقول إلهم يقول, يقول أن ربط النجم النوء بالمطر علاقة توقيد فقط مطيرنا بنوء كذا هنا الباء تكون باء مستجبية باء ها ضرفسية فقال إذا كانت علاقة فقط توقيد فلا أحب ذلك يعني هذا الكراهن وغيره من الكذب أحب إليه لكنها ليست شبتة وليست محظمة اللي هي عيب، اللي هي رب النجم، اللي هو النوى بالمطر علاقة التوقيت. لذلك نقول حتى مسألة النوى كذا والنوى فلانية والنوى، الذي يقولها يقصد مجرد توقيت فقط، يقول كلامه فيه كراه، يمنع عنه سد للزرع. أما من قال نوى كذا، ويعتقد أن, أن النوى تنزل مطر، هذا شيك أكبر، أعتقد أن سبب، هذا شيك أصغر، شيك أصغر. على التفصيل الذي ذكرناه لذلك احنا بنفلق بين مسألة مهمة جدا بين نوعين بين قولهم مطرنا بنوع كذا وبين قولهم مطرنا في نوع كذا فمطرنا بنوع هذه الباء لا تجوز اما يقال مطرنا في هذه تم في الظرفيه مطرنا في نوع كذا اي في توقيت كذا فنفلق بين باء وفي الظرفيه وفي الظرفيه في نوع في كذا هذه اقل احوالها كراهه كما نص عليه الشافعي يوبنا عنها سدا الذرائع واخر من ذلك اذا قال هذا مطر انزله الله في نوع كذا يكون خرج من في هذه الالفاظ الوهمة وإلا سد الحاصل أن نسبه المطر إلى إما أن تكون نسبة إيجاد أو نسبة سببية أو نسبة توقيت، ها؟ نسبة المطر إلى إيه؟ إلى النواة. قد تكون إيه نسبة إيه؟ إيجاد. وهذا كوفن أكبر. يعتقد أن النوء يوجد المطر. شكر. أو نسبة سببية وهذا كوفن أصغر. نسبة توقيت هذه كلمة مكروهة. وغيرها كما قال الشفعي أحب إليّ منها أن العرب قبل الإسلام حينما كانوا يقولون منطرنا بنوء كذا هم لا يعتقدون أن النوع ينزل المطر لأنهم كانوا على علم أن الله الخالق والرواسط المدبر الذي ينزل المطر ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيى ذي الأرض بعد موتها لا يقولون لله لا. لا يقولون لله إذن فقولهم مصرنا بنوء كذا كانوا يعتقدون أن النوع سبب في نزول المطر مع اعتقادهم أن الله هو الذي ينزل المطر كما ورد في هذه الآية ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيى ذي الأرض بعد موتها ليقولون لله الله قل الحمد, الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون فوائد نقتم بها هل يصح أن يقال أن الريح الفلاني الرياح الشرقية أو الأربية تسبب سقوط أمطر ما حكم هذه العبارات نقول ربط الرياح بالمطر تعلاقة سبب هذا لا شيء فيه ربط الرياح التي تهب من الشرق أو الغرب مثلا وجعلها سببا في سقوط المطر هذا لا شيء فيه قال الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمتي. ها، والذي يرسل ايه الرياح بشرا بين دين حتى اذا اقلنا اتسحابا فقال سقناه لبلد ميت فانزلنا به الهاتف تعال عليه على الرياح التي ساقها الله فأنزلنا به الماء هذه بأس سببية أيضا من الفوائد من السنن القولية والفعلية عند نزول المطر ماذا نفعل؟ قال النسلم في الحديث مطرنا بفضل الله ورحمته هذا ذكر يقال عند نزول المطر وأجل نقول اللهم صيبا صيبها المطر اللهم صيبا نفعا اللهم حولينا ما علينا وأجل من السنن الفعلية كان النسلم إذا نزل المطر حسر يعني كشف على رأسه ومسح بالماء ومسح رأسه بالماء ويقول هذا حديث عهد بربه هذا ما كلق الآن خلق الله الآن حديث عهد بربه هذه سنة غائدة التبرك بماء المطر فهو مبارك ونزلنا من السماء إلى مباركة وكان ابن إذا نزلت المطر أخرج الثياب ينالها بركة ماء المطر يعني اليوم النساء إذا نزل المطر يعني يضعون أشياء على إيه؟ على سياب ل ل التل مع بس كنا نفعل العكس يعني يخرج الم إلى ماء المطر لي يعني يمنع بقته أيضا من الفائض هنا وإن كنا نقول أن كلمة مطرنا بنوع كذا بئس وبي وهذا شرك أصغر هذا الشرك الأصغر أيضا خطير سنستهون جزاه هذا الشيخ يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر بحال بل بد أن يجاز به صاحبه كيف قال إذا كان صاحب الشرك الأصغر يوم القيامة غلبت حسناته على سيئاته لابد أن يؤخذ من من حسناته قدر ما يوفي الشرك الأصغر أما إذا غلبت سيئاته على حسناته بد أن لا يكون تحت المشيئة هنا يقول قال بل لابد أن يعذب على قدر الشيك الأصغر ثم يقوم مقاله إلى الجنة دي بيسموه المسألة الموازنة وهذا خلاف قول الجمهور لكن هذا يدل على خطر الشيك الأصغر مش واضح الموازنة يعني رجل وقع في الشيك الأصغر كالحادث مثبه بغير الجانب أو الاستثقال للوقت ومات ولم يتوب من ذلك فهذا يرفع رباه بالشيك الأصغر الجمهور قالوا الشيك الأصغر يدخل تحت المشيئة قالوا لأن الله يقول إن الله لا يغفر أيشرا كبير ويغفر ما دون ذلك فقال الشيء الأصغر يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك يعني الآية على قولهم قالوا إن الله لا يغفر أيشرا كبير أي لا يغفر الشر كبير لشيء الأصغر متي يقوله شخصا يقول, شخص يقول تفسير الآية إن الله لا يغفر أيشرا كبير أي لا يغفر شركا كبير فأي شرك يغفر سيكون عام فسألناه فما مصير من على الشرك الأصغر قال ننظر إذا غلبت حسناته إذا غلبت حسناته على سيئاته أخذ من حسناته ليكفر بهذا هذا الشرك الأصغر ينقص في حسناته حتى يمحى الشرك الأصغر يعني ظالم الناس مثلا لابد أن يخذ من حسناته أما إذا كانت سيئاته أكثر وفي في شكله الاصغر قال لابد ان يعذب لا كنت على مشيئهم قال لابد ان يعذب على شركه الاصغر ثم يكون مه الى الجنه وهذا كما ذكرنا اختيار للجمهور محمد يا الله أمركم يا رب. ماذا يفعلون ليش المكان الذي كثير اليوم ان يفعلونه منبع على الدرس, الدرس. الله الدرس يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو الله يفعلونه هو ان يفعلونه ان ان يفعلونه هو ان يفعلونه ان يفعلونه ان